قلى البدر علينا من ثنيات الوداع قلى البدر علينا قلى البدر علينا من ثنيات الودا.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 och allt vad من våra minstningar till الشكر علينا ما ber ök الله عليه وسلم صلي يا ربي على من حل في خير البقاع ازدلي الساتر علينا ما سعى لله ساع صلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Allahumma ala Muhammad Allahumma alayhi